إني القلق الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات ادعي القلق الناس في صومي وصلاتي للرحمن وجميع الطاعات ادعي الناس في صومي وصلاتي ودعائي للمحبان وجميع الطاعات من الرحمن فيضم من البركات أنجو من النيران مخاطر الدركات هلي من الرحمن فيضم من البركات أنجو من النيران مخاطر الدركات ويا رجح الميزان ويا الميزان الميزان بجميل الحسنات الذيناس في صومي وصلاتي واجاعيد الرحمن وجميع الطاعات الذيناس في صومي وصلاتي واجاعيد الرحمن وجميع الطاعات تمضي بنا العظام ومصيرنا القبور الحفرة من نار روضة من تمضيبنا العمار ومصيرنا القبور الحفرة من النار المروضة من نور رباه, رباه, رباه, رباه, رباه, رباه يا رباه رباه يا رباه رباه يا رباه فغفر خطيئتي, رباه خطيئتي جي ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع في وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات هل لي هل لي غدا المكاد هل لي غدا تحت العرش والفوز يقيب العيش فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن, فالعفو يا رحمن, فالعفو يا رحمن, فالعفو رحمن يذهب خطيئاتي يمدي ألل قللي ناس فى صومي وصلاتي والعائي للرحمن وجميع الطاعات يمدي ألقى لCryناس فى صومي وصلاتي والعائي للرحمن